وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن تَعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا فَبِهِ جَعَلُوا مُكْرَمُونَ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 فذلك نجذي جهنم، فذلك نجذي جهنم، ما ك ذلك نجذ الظالمين، أو لم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواتية تندبهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء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 كل نفت ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والقير فتنة وإلينا ترجعون